دَعَوْا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فقد جاءوا ظلما وزورا فقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما رَسُولٌ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ بَلَى أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نذيرا أَوْ الْقَائِلُ إِلَيْكَ نُزُلٌ أَوْ تَقُولُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا عَدْوًا مَسْحُورًا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 وأعتدنا لمن كتب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقضنين دعوا همالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جمة الخلب التي وعد المتقون كانت له جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربه دوادا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أم هُمْ ضَلٌّ كَثِيرٌ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّنَّتَّ عَلَيْنَا وَآبَأْتَهُم حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا مُّرًا قَِكَذَّبوكُم بِما تَقونَ فَمَا تَستَطعون صَرفَ وَل نَشر وَمَي يَظلٍ مِ كُم ذقُ عَذارًا كَمير وَمَا أَرسَلنا قَابلَكَ منِ الموسَلينَ إللاا إِهُم لا يَحقُونَ الطامَ وَيَمشون فيِي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 خَالِدُونَ فِي جَنَّتِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالغَمَامِ وَأُنْزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ نُرْحَمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أنتخذ فلانا خليلا فقد أضلني عن الذكر بعد إفتاءني وكان الشيطان للإنسان قدولا فقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهتورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا ولا يخطونك بمثل إلا جئناك للحق وأحسن تغتيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيَّنَّا لَهُمَا فِي الْأَرْضِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَطَرْنَا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا أَكَمَنُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَوْ رَقْنَاهُمْ وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تنفرنا تكفيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ هَذَا بَلْ كَانُوا لَا يَذُدُّونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَانَ لِيُضِلَّنَّ عَن آلِهَتِهِ إِلَّا قَوْمًا فَسَوَّفَ عَلَيْهِمْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سزيلا ألم تر إلى ربك كيف مت الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا وَالْقَمَرَ كَوْكَبًا ثُمَّ قَضَيْنَا إِلَيْهِ قَضَاءً يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلَ النَّهَارَ عَنشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا انزلنا من السماء ماء انقهارا لنحيي به بلدة ميتا ونشقروا مما خلقنا ان عامه واناثه كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتفكروا فابا اكثرهم ما سوى الكفر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية مبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذف فراك وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محكورا وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِلًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَنِيًّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قل ما عَلَيْهِ عليه من إِلَّا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسفح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بلودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض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 والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الهه اخر لا يقتلون النفس الا في سبيله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق افاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويحلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبتر الله سيئاتهم حسنات فكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه ينوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور فإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَهُنَالِكَ يُدْزَنُونَ الْغُرَفَ بِمَا صَدَّرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَلِمَا يَعْدُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ